السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا يهدي الله فلا مضل له وميضل فلا هادي له شهدوا الليلة إلا الله وحده ولا شريك له وشهدوا لمحمد العبد ورسوله أما بعد وسيكون كلامنا والذي تعودنا في مطلع كل مجلس بعد صلاة الجمعة أن نجتمع فيه سيكون عن طريقة السلف رحمة الله عليهم في طلب العلم وهذا الموضوع مهم لان اصل صلاح العباد والعباد صلاح البلاد والعباد يكون بالعلم النافع وتذكرون أن من قبلكم من النصارى بعد وفاه عيسى بعد بعد رفع عيسى عفوا الى السماء فإنه سينزل وهو حي في السماء في آخر الزمان حكما عدلا يكسر الخنزير يكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يرضى بشريعة تحكم في الأرض إلا شريعة الإسلام الذي كان عليها النبي فليس هو بعد النبي ولكنه تابع لرسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيحكم بشريعته فمن قبلكم النصارى كان سبب ضلالهم أنهم ابتعدوا عن العلم النافع نعم ملأوا كتبهم والتي ذكروا فيها الوعظ والمحبة والأخلاق وحرفوا الإنجيل الذي أنزل على عيسى ولكنهم لم يهتموا بالتوحيد بتعلم الأحكام المنزلة برب العبي فاكتفوا بأن يكون الواحد منهم عابدا لا عالما ولا طالب علم فحينئذ ضلوا ولا تزال يذكرك الله بأمرهم سبعة عشر مرة في اليوم لو كنت عقل سبعة عشر مرة وأن تقول ولا الظالمين صلاة الفجر مرتين أربع مرات في صلاة الظهر ولا الظالين هنا في صلاة العصر أربع مرات ولا الظالين في صلاة المغرب ثلاث مرات ولا الظالين في صلاة العشاء ثلاث مرات ولا الظالين بل في الرواتب كم راتبة كم عدد الرواتب 12 فأضف 13 ركعة تقول ولا الظالين إثنى عشر إلى سبعة عشر تسع وعشرين مرة في اليوم بعدد أدنى الشهر الشهر ثلاثين وأدنى تسع وعشرين وأنت تقول ولا الظالين ألا يكون لك ذكرى من رب العالمين ألا تسلك طريق النصارى الذين هم إلى يومهم هذا يشتغلون بالشهوات والخمور، وأعلى أمرهم من العلمنة وترك الكنيسة، لأنهم أهل شهوات وإعراض عن العلم، فلا يدخل حتى اليوم يسمع من القسيس على حد إنه هذا في زعمهم علم يعني من القس في الكنيسة إلا في السبت، في الأحد، أو ربما في العياد، أو ربما إذا كانت وناسبة من كريزميس وذكرت فيها في زعمهم العلم المحرف قضية صلب المسيح وأنه أخذ أو اجتال عن الناس ذنوبهم بنحرها وبقتله أو غير ذلك من الخرافات والسبب في ظلالهم وقد وعظك الله أو لك موعظة من ربك أن تدعو اهدنا الصراط المستقيم يعني طريق النبي والصحابة اهدنا دلنا وارشدنا ومن ثم من بعد ثبتنا على الطريق المستقيم الذي لعجج فيه وهو ما كان عليه النبي والصحابة ولا تضلنا عن هذا الطريق فنكون على طريق الظالين وهم النصارى واليهود المغضوب عليه 29 مرة في اليوم أو 17 مرة وأنت تدعو بهذا أو 27 مرة إذا قلنا أنك أخذت بأدنى الرواتب ركعتين بعد الظهر, ركعتين بعد الظهر. 27 مرة في اليوم أو 29 أو 17 مرة وأنت تذكر بطريقة الظالين وتدعو الله أن يجنبك إياها ولكن لا يصبح للعبد أن يعتمد على الدعاء وحسب بل لا بد أن يصير جنبا إلى جنب الدعاء مع العمل فلا يكتفي يقول الحمد لله دعيت في الفاتحة فقلت اهدنا الصلاة المستقيم صلاة الذين عم سلم غير المغضوب عليهم ولا الظالم 29 مرة في اليوم الله يستجيب ويدع العمل كلا فالنبي علمنا أننا لن نكتفي بالدعاء أننا لن نكتفي بالدعاء يغلق الله فجاءه رجل فقال له يا رسول الله يا رسول الله أسأل أن تدعو لي أو أدعو لي حتى أكون رفيقا لك في الجنة أسألك أن تدعو الله أن أرافقك في الجنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعني على ذلك بكثرة السجود فمن أراد الدرجات العلاء في الجنة ودخولها لا يكتفي بالدعاء فإن الله ذكر لدخول الجنة أمر الدعاء وامر العمل أمر الدعاء في قوله إن كنا ندعوه إنه هو البر الرحيم على أنه قد يكون دعاء مسألة ودعاء عباد أيضا وأمر العبادة والعمل المبني على علم في قوله تعالى ونود أن تلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملوا ولم يقل سبحانه بما كنتم تدعوني يعني دعاء من سأله فحينئذ لا ينبغي أن تكتفي بهذه التسعة وعشرين مرة أو السبعة عشر مرة في اليوم أن يجنبك الله طريقة الظالين لأن سفيان وصفهم فبين حالهم ونهى عن التشبه بهم بقوله من ظل من عبادنا يعني الذين لا يطلبون العلم ولا يجلسون في حلقاته ويعرضون عنه فمن ظل منهم ففيه شبه بالنصارى ومن ظل من علمائنا الذين طلبوا العلم وعرفوا قواعده فمن ظل منهم وترك العلم بما علم فهو على طريقة اليهود وأما طريقته الصحابة وهم أهل الصراط المستقيم فإنهم يطلبون العلم ويخلصون في طلبه ولا يتهونون بسماعه عن من يسمعه بل ينتقون خاصة إذا ظهرت الفتن لما ظهرت الفتن فيهم رضي الله عنه ثم يعملوا بما سمعوا مخلصين لله الدين يرجون رحمته ويخافون عذابه بين الرجاء والرحمة وتحرق قلوبهم المحبة والرجاء والخوف محركات القلوب لعلام الغيوب فهذه كانت طريقه الصحابه فكانوا ينتقون كما روى مسلم في صحيح وانه حدث بعض الناس امام ابن عباس فلم يلتفت اليه فقل ذلك على المحدث فقال ابن عباس ان كنا اذا حدثنا يعني قبل الفتن عن رسول الله حدثنا أحد عن رسول الله ابتدرناه بأبصارنا شوقا أن نسمع الحديث فلما ركب الناس الصعب والذلول قد نسموا رجالكم فهذا فيه بيان أن عند انتشار الفتن من جهة الاقتداء بالصحابة ينبغي أن نتخير المعلم فلا نسمع من أي زاعق وناعق وإنكم ترون اليوم بأم أعينكم سبب ضلال الشباب كثير من شباب أهل الإسلام وسقوطهم في أوحال مذهب الخوارج الرديء من تكفير ولاة أمرهم وقد ملئت بهم السجون كما لو سألت بعض إخواننا من اللجان المناصحة ما أكثرهم في السجون واتصلت بي فتاة قالت حبس الزوج من نحو خمس سنين فماذا أنا صانعه وكان قد مشى مع تلك الفئة التي تعرفونها والتي ظلت السبيل فكفرت على غير الوجه الذي أنزل الواحد الجليل تأويل فاسد بهوى متبع وشح في النفس مطاع بترك السماع من العلماء والغرور والاعتداد بالنفس فورثهم ذلك الاعراض عن السماع من العلماء حتى كانوا في ذلك المذهب الرديء وهو التكفير الذي هو صريح مذهب الخوارج فانقسم الشباب إلى قسمين من الذين ظلوا السبيل ومن عصم من الشباب بالنسبة لمن جرفه تيار الشبهة قليل صدق رسول الله في أهل الحديث أناس قليل في أناس كثير من يعصيهم أكثر من يطيعهم يعني الآن الذين ضلوا السبيل وتلوث ذهنهم أو تلوث دينهم بمذهب الإخوان والتكفير أو مذهب التبليغ الرديء القائم على الدعوة من غير طلب علم، سير الله العافية، أو الإخوان السياسة والتكتل، ولو من غير النظر على أي شيء يتكتل، ولا ولا ولا براء، ويقولون للرافضة أعداء رب الأرض والسماء إخواننا، ويفتحهم له الحسينيات. ويعاونونهم يثنون عليهم جهارا نهارا فصار هؤلاء أكثر بكثير بدون شك ممن اتبع السبيل الذي كان عليه رسول الواحد الجليل والنبي أخبر بذلك فذكر أن أهل الحديث سيكونوا أقل ممن يظل السبيل بكثير فذكر أنهم سيكونون كشعرات بيض في جلد ثور أسود أو شعارات سود في جلدي ثور أبيض، أناس قليل في أناس كثير، وهم الغرباء من يعصيهم أكثر مما يطيعهم، وسبو ذلك غلبة الهوى والجهل والاعتداد باعتداد كل صاحب رأي برأيه، واعتداد بعلمه ولما يطلب العلم فصار أو خرج لنا جيل من هؤلاء استوحشت قلوبه هنا منهم وأحيانا تجده ابن أحيانا تجده أب أحيانا تجده خال أو عم أحيانا تجدها أم في المنزل معك تود برها وقد تلوذ فكرها بتلك المذاهب الباطلة والنحل الفاسد الكاسدة التي لا تقوم على مذهب السلف وسبب ذلك لا شك الإعراض عن العلم فإذا استفد من هذا الدعاء الذي تدعوه واحذر قلبك واحذر قلبك فيه لا يتكون عادة ذكر سبيل للغفل عن معناه فإن الإنسان يتعود ذكر شيء وطرق السمع طرق السمع به فإنه قد لا يتدبره بل يقوله من غير يتدبر كما لا تقول الآن لإنسان عطس ارحمك الله نادر أن تستحضر التقرب إلى الله بأن تقول له يرحمك الله ربما هجم عليك خشية أن تعافي المجلس أنك ما شمتها فلا يقول لك أجر لأنك اعتدت كل من عطس تقول ارحمك الله وأن تكتب عطس فتجد نفسك تدعوك رحمك الله من غير استحضار نية التعرب وتتكرار فلا يكون لك حظ من الشيطان أنه كرر عليك ولا الظالين ولا الظالين حدة مرات ألا تدبرها فعلم سبب ضلالهم إذن وهو بعدهم عن العلم النافع فورثهم اعتقاد أن المسيح هو الله نعوذ بالله بل المسيح على مذهب آخر ابن الله أو المسيح ثالث ثلاثة مذاهب شدة نرجعها إلى الجهل بالله فورثوا أن المسيح كان يحيي الموتى ويخبرهم بما يدخرون في بيوتهم هذا شيء من صفات الإله في زعمه أنه يحيي الموتى ويبلع الأكمه والأبرص لكنهم ما أحكموا العلم وضبطوه فتعلموا القيد وهو بإذن الله فكذلك اليوم جيل عندنا سمع بعض العلم فظن أنه كله وصار يقضي به كما أسمع بالأمس كلمة للداعي الكبير لمذهب الخوارج وهو سليمان علوان يذم اهل الحديث ويتهمهم انهم في باب الايمان جهميه يا ذا البلاء ويكذب عليهم ثم يزكي طريقته بتمثيليه برؤيه مناميه ويقول كثير ما رايت الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ومن دلائل أني على طريقة حميدة في التكفير إلى آخره وتجميع الشباب على ذلك والخروج على علمائهم وحكامهم أن النبي بنفسه يعني قال استفيتك يا سنوان علوان من دون الناس الله أكبر في الرؤيا المنامية وأبو بكر النفسه ما رأى أن النبي قال استفيتكم بعده فأرسل النبي جيش بقوله فلان أغزو أنت أغزو وأنا في نفسي أن أجزم على النبي قال استفيتك علوان عندي وقد ذكرنا أن أصل التعصب لمثل هذا الرجل وغيره والغلو فيه لا شك سببه الجهل وتزيده في العلماء فصار من يتبعه لا يسمع منه وحينئذ ظنوا أن الحق محصورا في كلامه فهو دائما العيب والحط على أهل العلم والولاد حتى صار جوه عند الشباب من يسمعوا من العلماء وابتعدوا عنه لأنه عنده إما حاكم كافر أو عالم وإن كان سني لكن مداهن فحينئذ وكما قال المباركة وغيره من تكلم في الحكام ضاع أمر دنياه وقد حصل منه ذلك وبقى في السجن سنين وضاع كثير من أمر دنياه ومن تكلم في العلماء ضاع أمر دينه لأنه إذا تكلم عليه وحقد عليه منع بركة علمهم. فبقي في ضياع وجهل لا يسمع منه ولا يمكنهم من مناصحته لانه في رايه اتباع سلاطين فلا يسمع منهم شيء فراح يحتجوا في كلمة نعم من قبل يحتج على جواز ما يصنعونه اهل الثورات وانه يجوز التغيير على الولاة باليد حيله حتى يامن السن او الصيات الشرعيه من اهل الحديث فقال الا ان تكون لك مفسده يغير الحاكم السلطان الجائر المسلم باليد يعني يخرج بعصيان يخرج بسيوف نعم الا اذا كانت هناك مفسده اذن هو لم يقتصر على التكفير لعل اولاد ان الحاكم الكافر اخرج عليه وان حكامنا كفار لم يحكموا غلبا أنزل الله لا لم يقتصر على هذا المعنى بل حتى ولي الامر في تلك الكلمه التي سمعتها منه ولو كان فاسقا مسلما يغير عليه باليد الا اذا خشي نفسه رأيه سبحان الله خال فيه رسول الله والصعابة الذين عملوا بقوله ما الدليل يا سليمان الألوان قال الدليل ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري وأن مروان لما أراد أن يخطب قبل الصلاة الحاكم ذاك الأمير في زمانه الذي أراد أن يحكو أي يعني يخطب قبل الصلاة ليحبس الناس يسمعوا كلمته أو خطبته ما خطب كالنبي بعد الصلاة أمسك به سعيد بيده وقال غيرتم أو أمسك به ذلك الرجل وقال غيرتم نعم فحينئذ قال إذن ما دام أنه أمسك بثياب الوالي قال لا, لا أغيرته يعني. إذن يجوز الخروج على ولي الأمر نعم والتغيير باليد إلا إذا خشيت مفسدة سبحان الله الحظيم والله هذا افتيات على كلام رسولنا صلى الله عليه وسلم هل النبي قال أخرج على ولي الأمر إلا إذا خشيت المفسدة ولا أطلق وسد الذريعة وقال لا تخرج باليد ولا قال ألا فلا نوابذهم بالسيوف يا رسول الله يعني حكام الفجار نحن الجور قال لا ما أقوم فيكم الصلاة ولم يقل نعم غيروا بالسيوف ونغابذوهم إلا إذا خشيتم ذا فنهى النبي وأمر بالصبر فقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحة المخارف صعيه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال من مرأ من أميره شيئا يكرهه فليصبر فإنه من خرج عن الجماعة من عن الجماعة قيد شبر فمات مات تميت جاهليا من خرج على الأمير من خرج على الجماعه قيد شبر فكيف من خرج باع فكيف من خرج ذراع فكيف من خرج ميلا فسفك الدماء وظهرت الفتن على اثر دعوته بخروجها كيف يكون عند الله وكيف تكون خاتمته فانه من خرج على الجماعه قيد شبر فمات ما تميت الجاهلية يعني على طريقة أهل الجاهلية لأن أهل الجاهلية ما كانوا يحبون أن يتأمر عليهم أمير كان أمرهم فوضى يأكل قوي منهم الضعيف يسقون الدماء ويعتدون على الأموال حتى جاء النبي بهذه الدعوة المباركة دعوة الحق الإسلام كما قال حذيفة في صحيح مسلم كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير وهو دعوتك يا رسول الله إلى الإسلام والتزام تعاليمه والسنة فهل بعد هذا الخير نعم من شر هل بعد هذا الخير من شر قال نعم قال وهل بعد هذا الشر من خير قال نعم فيه دخل دعاء يعني اقوام يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي فقال ولا بعد هذا الخير من شر قال نعم دعاة على أبواب جهنم يقذفون من أجابهم فيها ولا أرى هذا العلوان إلا واحد منهم فإنه يزين للناس الخروج ويدعوهم إليه ويحرق قلوبهم له مستدلا بالمتشابه تاركا للمحكم قائلا على الله وفي كلامه وحديث رسوله بغير علم يحتج بالآيات في الأمر المعروف على المنكر على الخروج على الأمر وهي طريقة المعتزلة وطريقة الخوارج وعنده معصية الحكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر مع أن ابن عباس فاسبين عنها نعصية وأنه لا يكفر إلا من استحلى تركها ترك الحكم فقال رضي الله عنه إذا جحد الحاكم حكم الله فهو الكافر إذا لم يجحد فهو فاسق أما العلوان قال وكافر كافر مطلقا وقد ناظرته في ذلك وكذب أتباعه حيث قالوا لم تقع هذه المناظرة وأنا أباهله اليوم وأذكره بها ويعرف أني فعلت أمام أصحابه وأنه قطع في المناظرة وأنه بهت وأنه طلب المهلة واللقاء فيما بينه وبينه لما خصم أمام أصحابه يعرف ذلك جيدا والله على ما أقول شهيد والله لو كان يريد العلم والرجوع للسنة لفعل كما فعل السلف كانوا يذكروا بالعلم والسنة فيرجعوا في نفس المجلس وما يضر الإنسان الرجوع ظهر لي في آخر درس ظهر لنا في آخر درس الموطا ظاهرا لأن الراوي غير مدلس أن الاسناد إيش صحيح فتكلم إنسان في المقدمة فقال ولاحظ على محقق أن يقول فين قطع فنظرت فقلت في نفس المجلس قطع وإيش يضر هذا ما يضر هذا وإنما ثبت الحديث من طرق أخرى انتهى الأمر ويش يضر الإنسان أن يرجع الحق بعدما سمعه كما فعل الأمة من قبل الإمام أحمد سأله سائل فقال له متى يدخل الرجل معتكفة قبل قبل الغروب فذكروا بحديث عمر عن عائشة والذي خرجه البخاري فيه صحيح فقال يا إمام حديث عمر عن عائشة كان النبي صلى الفجر عليه وسلم يدخل معتكفة على علم الإمام وكان إمام لكن كان جاهدا فيما عند العوام من حب خدمتهم وثنائهم عليه فنطق بالحق قائلا إذن يصل الفجر يدخل معتكم مات العثم ولا تردد لأن الحق حبه إليه من الرأي ومن أن يبرز عند العامة بأنه عالم وإمام ونحو ذلك فما يضيره لو رجع إلى الحق وهو يعلم جيدا وأذكره بذاك الذي دخل عليه في السنة القريبة من وفاتب العلام العثيمين دخل عليه إنسان طوال وجلس عند الباب ولم يدخل وقد ملئ وزحم بيته بالشباب التائه الذي ضل الطريق والذي كان معجبا برأيه تاركا ثقها علماء عصره الموافق للسلف في التكفير ومعاملة ولي الأمر فقلت في نفسي في تلك السنة أمر لعلي أصيب منه هداية كثرة مفتتن به من الشباب الذين تاهوا عن طريقة رسول رب الأرباب والسلف وسبب مكالمتي له تحريف انتشر عند الناس ذكره في بعضه أو ذكره في كتاب الله خالف به السلف أجمع رحمهم الله وحرف كتاب الله معنا وشبهه وتلبيسا على الناس وأقول تلبيسا الأخير على الأقل أنه لما ظهر له الحق في المجلس كان يبغي رجع إذن أصبح في تلبيس وقد ظهر له الحق ولكن لا يريد الرجوع إليه وقد قال مالك وغيره ثلاث لا عنهم العلم من ووجه بالحق فلم يرجع إليه يعني كان الحق الذي يرجع به واضح بين ليس باحتمال شبهة وكذلك حصل هو الرجوع فكان يقول في ذلك الكتاب محرفا وهو لا يشعر كلام رب الأرباب عن معنى المقصود إذن إبليس كما علمتم وحزبة لما عجزوا في هذه الأمة أن يحرفوا إيش المباني كالنصارى حرفوا المباني يعني الأحرف فزادوا وأنقصوا لكن بليس وحزبه وقد قال لرب العز وجل لغينهم أجمعين ولغينهم أجمعين إلا عبادك منهم المغلصين علم أنه لا يقتل في هذه الأمة على أن يحرفوا إيش المباني والأحرف فجعلهم يحرفون المعاني كالمرجئة والخوارج والجهمية وغيرهم حتى قال قائلهم آية من أهل البدع في كتاب الله وديت أن تحكم المصحف لأنه وجدها تخالف مذهبه الرديء من كل وجه فقال وديت أن الله ما أنزلها وديت أن يحكم المصحف لأنها تخالف هواه فلما علم الشيطان أن قرآن محفوظ إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون فعلم الشيطان أن القرآن محفوظ من التحريف الذي حرف به اليهود والنصارى كتبهم الإنجيل والتوراة راح يجعلوا مثل هؤلاء كالعلوان وأضرابه يحرفون أيش المعاني وأساس تحريف المعاني وسببه ترك فهم السلف فالنبي بين أنهم أعقل الناس لكتاب لمعاني كتاب الله وأفهم الناس وأعلم الناس به. فقال سبحانه وتعالى، فقال صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري في صحيحه خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. بقوله خير الناس قرني إذا كانت بالاتفاق محتمل عدة معاني هم خير الناس زهدا لا في أمور الدنيا فالنبي قال أنتم أدرى بمور دنياكم فقد يطلع الناس على اختراعات ما طلع عليها السلف فلا يكونوا خيرا منهم من سبب التكنولوجيا المعاصرة مثلا كما يقول لي بعض الشغاة يرمي السلف بلسان الحال يقول يصنع الذي يجلس للتعليم والعلم هناك هناك صنع الكهرباء والمكيفات والطائرات جهل يعلمون ظاهراً حيث الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون العلم هو اللي حفظ لك هذه الأمور كلها وسخر الله لك هذه الأمور ومتعك بها على راحة في قلبك لاستدراج وإذا وذلك آخر الزمان لم يترك الناس العلم يخرب العالم فتقوم القيامة قال النبي يظهر الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا متى؟ قال عندما يقبض عن العلم وقبض العلم موت العلماء فالعلماء أمن لما في الأرض بما يبثونه من علم فيعمل الناس به فيستريحون في دنياهم ويسعدون وفي اخرتهم للجنة يدخلون ولربه ينظرون سبحانه وتعالى عما يصفون فهنا قال في معنى قول الله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون شعر أن السلف يخالفونه في مذهبه الرديء وأن بمجرد الحكم وهو مذهب الخوارج في الأصل خيرا على آله يكفر بمجرد الحكم غير ما أنزل الله قل قانونا وضعيا أو في أفراد ونحمله على أحسن الأحوال انه يقول إذا كان نظاما فوجد النبي عباس وأصحابه والذي اثنى عليه رسول الله على علمه وعلى فقهه بالكتاب فدعا له وذلك الدعاء يتضمن ثناء عليه وتقديما لكلامه على غيره ولا لا في معاني كلام الله لان الاصل في دعاء النبي انه مستجاب وقد قال رسول رب الارباب كما روى البخاري في صحيح اللهم علمه الكتاب وكان يجزئ من النبي عند الله الكلمات اليسيره في الدعاء وكلما قوي إيمان الرجل قربه من الله والعلم النافع كان الدعاء القليل منه في استجابة الدعاء يجزئ عن الدعاء الكثير فالنبي قال اللهم اغثنا اللهم أغيثنا كلمات فنزل المطر انزل في لحظة تكومت السحب ونزل وقال اللهم علمه الكتاب فكان كما قال كما دعا فقد شهد له كبار علماء أصرح بأنه من أهل العلم بكتاب الله فقال عبد الله بن عمر كان عبد الله بن عباس في تفسير القرآن سيد الناس وقال ابن مسعود نعمة ترجمان القرآن عبد الله بن, مسعود عبد الله بن عباس معنى ابن مسعود قال لا أعلم أحد أعلم مني بكتاب الله لو كنت أعلم أحد أعلم مني بكتاب الله تبلغه المطايا لذهبت اليه في تسجية النفس للحاجة لحاجة العلم لا غرورا ولا تكبرا على الخلق ولا دعوة لتقديس النفس كما يظن من جهل أمر دينه وفقه والفقه السنة. فقال لو كنت أعلم أحد أعلم مني بكتاب الله تبلغه يعني المطايا المطاعن ذهبت لي وقد أخذت من فيه رسول الله سبعين سورة. فهذا العالم الجليل بكتاب الرحمن الرحيم يقول نعمة ترجمان القرآن عبد الله بن عباس فأثنى على عبد الله بن عباس مع علمه ودقة فهمه لكتاب الله وقول النبي فيه رضيت لأمتي. ما رضي لها ابن معبد حسنه العلامة الباني، فهذا يقتضي ترجيح فقه بن مسعود على فقه غيره عند التعارض. لأنه قال رضيت له مرضيت، رضي رضيت لابن لأمتي من اختاره مسعود رضيت إيش لأمتي ما رضي لها ابن معبد. فابن معبد إبن معبد عبد الله بن مسعود أثنى على عبد الله بن عباس ودعا له سيد الناس ويقول قد ناظر ابن عباس خمسمائة من الصحابة كلهم رجعوا إلى قوله من قوة ثقه فجاء في صحيفة علي بن أبي طلح في شرح أو تفسير ابن عباس لكلام رب الناس في قوله سبحانه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون قال سمع التفصيل الآن. هذه الصحيفة كان يثني عليها الإمام أحمد يقول لو رحل الرجل إلى مصر لما كان كثيرا فقال إذا جحد الحاكم حكم الله فهو الكافر يعني يا يعلوان ويغير الأوان من امها هذه اللي ظلت السبيل في هذا فصل ابن عباس اذا جحد الحاكم حكم الله فهو الكافر اذا لم يجحد حكم قال فهو فاسق وجاءت وضعف عند البعض هذا بيكون في الصحيفه الانقطاع لكن تلقتها تلقاها العلماء بالقبول وكان يأخذ منها البخاري والإمام أحمد قال في مصر صحيفة لو رحل الرجل إليه مكانا كثيرا على أن هذا الأثر له شواهد عند الطبري وليس يعلب بن حجير لأن له عدة شواهد ويكفي من الشواهد أن تلامذة ابن عباس قالوا بكلامه ومعناه في تفسير الآية كما نقل الطبري أكبر شاهد من هذا ضعف أثر عن صحابه ثم جاء تلامذته يقضون بنفس كلام الصحابي ألا يدل أنهم أخذوه من وهو معروف التفسير فكيف وقد جاءت له عدة أسانين شواهد عند الطبري ومؤيد بصحيفة علي بنبي طلحة وهو يضاد كلاب بن عباس ويحرف الكلم عن مواضعه وبدل أن يجعل الناس يستفيدون من كلام ابن عباس فتحقن دماؤهم فلا يواجهون حكام الجور الذين كفروهم لمجرد الحكم غير ما انزل الله من غير نظر تفسير ابن عباس قطع الطريق على الناس فهو من الطريق والله على السنة قطع الطريق بقوله إن معنى الآية أو معنى كلام ابن عباس في تفسير الآية كفر دون كفر كفر أكبر دون كفر أكبر لاحظ الظلال كيف يعني ابن عباس لم يخرج عن كلامي لم يخرج عن كلام ابن عباس في أن الحاكم كافر إذا حكم غير ما أنزل الله فابن عباس ما قصد انها معصيه بقوله كفر دون كفر بل لما قال كفر دون كفر كفر أكبر دون كفر أكبر ليقطع الطريق على أهل الحديث في بيان حقيقة معنى كلام رب الناس وهي ما فصله ابن عباس حبر الأمة بقوله كفر دون كفر وفسره في صعيفة بطلحة كفر أكبر نعم إذا جهد حكم الله فأو الكافر وإذا لم يجهد فهو الفاسق وقال في رواية أخرى ليس بالكفر لتذهبون إليه وفي رواية ليس كفر بالله وملائكته وكتبه وفي رواية كفر دون كفر اجمع الروايات إيش يخرج لك أنه عامل عبد الله بن عباس الحكم غير ما أنزل الله معاملة شرب الخمر معاملة الزنا معاملة عقوق الأمهات أن من استحل هذه المعصية فهو الكافر وإذا لم يستحل فهو, فهو فاسق ونقل القرطبي بإجماع على كلام عباس لا ما خالفه أحد من الصحابة وجاء لميث ابن عباس وقضوا بكلامه من بعده نور على نور وتتابع العلماء من عهد الإمام أحمد مرورا بعهد شيخ الإسلام وتلميذه إلى هيئة كبار العلماء في عصرنا شيخنا العلامة بن باز وأصحابه وقرينه في العلم العلامة الألباني المحدث في الشام كلهم على قول ابن عباس كبار علماء الأرض ومن قال بخلافه من كبار المتأخرين كالعلامة بن إبراهيم مفتد ديارة السعودية فله سبحان الله قولان قول قاه ظاهره أن محكم القول المضعية كافر وقول الآخر كمثل قول ابن عباس وهو في المجلد الأول أظن في صفحة واحد وثمانين قضى بكلام ابن عباس متفقا كلامه حينئذ مع روايات سائر الناس من العلماء متتابعين على ذلك وأنه كما قال ابن عباس كفر دون كفر حتى يجهد حتى اتى هذا الحدث المغرور بعلمه وبشيء من الاسانيد حفظها والتم حوله الصبيان وصاروا يفخون امره ويضخمونه فصار يكذب على عبد الله بن عباس ويحرف الكلم عن مواضعه ويقول ما انا ابن عباس كفر اكبر دون كفر اكبر فالحاكم كافر حينئذ ولا ينجيه قول ابن عباس إننا والله نبغض الحاكم الكافر في الله ولو ثبت كفره لكفرنا كما كفرن القذافي لا يشكال عندنا لكن اللي يثبت من طريق العلم الصحيح لأنه إن قد خرج مسلم في صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لأخيه يعني مهما عظم الذنوب ولكن لم يكفر ولم تقم عن الحجة حتى يكفر كافر فقد باب احدهم وهذا اللي تخوف الإمام أحمد من تكفير حاكم عصره وقد أتى حاكم ذلك العصر بما لم يأتي حكام العصر الذي كفرهم العلوان ماذا صار يصنع حاكم العصر ذاك المعمون ومن تتابع على هذا القول الامام احمد كان يقول من قال القران مخلوق فهو كافر وكان يعذب العلماء على الكفر ويدرس الاولاد في المدارس الكفر وياتي بالعالم الذي يقول القران كلام الله صفه من صفاته ليس مخلوق وينصب له لوحين من خشب مليئه بالمسامير فيدخل عالم بينهما ويطبقه ويمزق بدن العالم وعذب الإمام أحمد عذاب شديد في ذلك حتى قال في سيرته تمنيت لما سمعت صوت السريف أن تدق عنقي واستريح من العذاب مع ما عليه من الصبر وتجلت فقال تمنيت الموت من شدة العذاب ما يطيق فرحمة الله عليه أبو بكر الصديق في عهد في فتنة القرآن في فتنة حروب الردة أو في منع الزكاة والإمام أحمد في فتنة خلق القرآن فرحمه, فرحمه الله ورضي عنه ببكر الصديق ومع ذلك الإمام أحمد لم يكفر المأمون لأنه وإن كان الذي يقول بخلق القرآن كافر جهمي لكن ما رأى الإمام أحمد أنه قيمت عنه الحجة فكان يدعو له اللهم اغفر الأمير المؤمنين فكيف بما لم يأتي بالكفر الاعتقادي يعني في القران كفر اعتقاد عند الامام احمد فكيف من اتى بالكفر العملي وهو الحكم غير ما انزل الله الذي قال ابن عباس معصيه فصار العوان يكفر به ويهيج الناس على الخروج عليه وسفك الدماء عجيب فانه أتى للامام احمد اناس من فقاه بغداد وغيرهم يقولون هذا الامير قد طفح الكيل نريد ان ننزعج من طاعته يدرس أولادها في المدارس خلق القرآن يعني متى الصبر كلمة احمد لتعقد الثورة والخروج الذي يريده مثل العلوان والتغريب باليد أخذ من حديثه بسعيد الخدري أنه يعيش غير باليد وهذه شب متشابه والمحكم من رأى من أميره شيء فليصبر ما قال فليغير باليد ويحمل هذا الحديث على بابه أنك لك للسلطان إن كنت مطاعا وعالما لك إذا أراد أن يتقدم مثلا لصلاة نعم أن يخطب قبل الصلاة أن تمسك بثيابة تقول يا سلطان ما يجوز فهذا حدك ليس حدك في المنابر وتهيج عليه وتغير باليد وتخرج الناس بالعصيان والسيوف في المجلس هذا كان بهذا الكلام الذي حصل فاجعله في بابه جمع بين الهادير فإذا كنت في مجلس السلطان فنعم ما تفعل واا أفضل الكلام أفضل الجهاد كلمة حقته قال عنده سلطان جائر في مجلسه لكن ما قال أبو سعيد ايها الناس لقد حكم هذا الرجل بغير ما أنزل الله وله لا شك أنه حكم بغير ما أنزل الله لما, لنا لما يعني خطب قبل الصلاة هذا حكم بأنزل الله غير ما أنزل الله غير ما أنزل الله لأنه سيشرع للناس من حوله نفعله مثلك الخطباء كلهم اللي يشوفونه سيخطبون مثله فحكم بغير منزل الله فالقال أبو سعيد مستدفراً لوجه الناس أو مستقبل الناس أيها الناس حاكمكم هذا كفر فخرجوا عليها وذهب يهيجه المجالس حدف سعيد كلام الحصن في المجلس وانتهى لم يفعل مثل علوان يشغل في المجالس وينتج الناس اللي يخرجون على الحكام ويفجرون ويتكلم عن قوات الطوارئ وفوضى هذه كلها ما فعلها أبو سعيد الخدرح بل هذا حده فقط في المجلس قال غيرته فانته الأمر إلى هذا الحد. وقال ابن عباس إذا جحد الحاكم حكم الله فهو الكافر وإذا لمجحد فهو فاسق وقال علوان كفر أكبر دون كفر اكبر فلما دخلت إلى منزله تحينت الفرصة لأتكلم والناس منا صغار السن من معه ممن تاه مع مذهب الرديد من حوله فقلت له يعني عندي مسألة فظني أن من هؤلاء المستفيدين فقلت له الصحيفة التي جاءت عن عبد الله بن عباس صحيفة علي بن أبي طلحة لماذا الناس يضعفونها يعني وقد أثنى عليها الإمام أحمد وكذا فوافقني شكرت الله قال نعم هي صحيفة صحيحة وصار يذكر كلاما حفظه في تصحيحها والاعتداد بها نعم و حين إذن أقول نشكر الله على فضله أقول شكرت الله الآن أشكره لأنه في ذاك الوقت أنت أسمع إلى كلامه فحين إذن قلت في نفسي الحمد لله وقع الحق لأن في في صحيح ابن ابن الاطلحة تفسير لما أخذه من الكلام عن ابن عباس عند الطبري أنه قال كفر دون كفر فهذا تفسير لقول كفر دون كفر يعني كفر أصغر يعني معصيها لأن ابن عباس فسر كلامه فقلت لعلي حين حينئذ إذا واجهته بما صحعه يرجع فورا فيكون أحسن الناس حكم على معنى كلام ابن عباس هو نفسه عبد الله بن عباس في الرواية الأخرى ولذلك خير ما نفسر به كلام النبي نفس النبي خير ما نفسر به كلام العالم هو نفس العالم يفسر كلامه إذا تكلم نعم ابن عباس رضي الله تعالى عنه فبين أو فسر الكلمة التي قالها فنأخذ بكلامه هنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال إذا جحد الحاكم حكم الله فهو الكافر وإذا المسحف فهو فاسر في آخر كلمته يذكر الآن قال لكن ما لم تخالف وقد خالف نعم قال ما لم تخالف نعم الصحيفة فسكت فلما انتهى من كلمته قلت له كيف يعني تقول في كلامك في تلك ذلك الكتاب كفر أكبر دون كفر أكبر وعبد الله بن عباس يعني فسر كلام نفسه فقال إذا جحد الحاكم حكم الله والكافر الكافر وإذا لمشه فهو فلاس فقال صححت الآن الصحيفة وتتبهى فيلزمك أن تفسر ما تذكر في رواية أخرى كفر دون كفر على ضوء كلامه فتقول كفر أصغر ولا تقول كفر أكبر دون كفر أكبر فهنا بدأ يشعر لعله وشعر بالخطر فقال أنا قلت لك ما لم تخالف وقد خالفت هذه الصحيفة ما رواه الحاكم في مستدركه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وساق السند وهذا سبب فتت كثير من الشباب الحفظ يرون إنسان حفظ شيء من الأسانيد يفتتنوا به ويرون محدث زمانه وهو ضعيف يكون في العلل وفي التبع الأحاديث والحكم عليها بالشذوذ على طريقة أقوياء العلم المعروفون خالف ما جاء عن الحاكم وهو أنه قال هي كفر أو هي نعم يعني الحكم كفر إذا حكم غير ما أنزل الله، فقلت له إذا جاء عن عبد, عن عبد الله بن عباس، نعم قول، قال هي كفر، وقول آخر إذا جاحت حكم الله فالكفر إذا نجت فهو الفاسق، فأيهم الأصح؟ أن نجمع، فنقول قوله هي كفر يعني أصغر حتى يجحت فيكون أكبر، أن نجمع أو نرجح. فهنا صار بين نارين إما أن يقول نرجح فيرجح مذهبه ورأيه ويفتات على ابن عباس ويقول هي كفر أكبر ولا يجمع النص الثاني أو الرواية الثانية فيعطل حينئذ لأن الجمع هو المطلوب عند التعارض لأن فيه أخذ بكل ما قاله الصحابة وهو الأولى وفي عمل بقوله وما تكم الرسول فأخذوه النبي دل على مذهب الصحابة وحينئذ نأخذ مذهب الصحابة ونجمع بينه ولا نأخذ قول ونطرح قول آخر من كلامهم لأنهم فسروا كلام النبي والنبي دل على علمهم بقوله من كان على مثل معنيه واصحابه قل لا فقلت له أيهما اولى نجمع بين كلام عباس ونرجح فلو قال لي نرجح سقط من جهة القواعد لأن الجمع عند الجمهور خلاف الأحناف مقدم عليه على الترجيح في الترجيح فيه إهدار النصوص والجمع مقدم عليه لقول الله تعالى وما الرسول فقلوه ولو قال الجمع انتقض مذهبه الباطل فإنه ما جمع رجح رجح الذي جاء في الحاكم هي كفر مع أن كلمة هي كفر لا تدل على الكفر الأكبر أصلاً فقد قال آه آه النبي ثنتان بالناس هي بهما هي بهما كفر أو قال صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفار من أتاه أيضا فقد كفر الرسوم متكررة هذا دل إنه إذا أطلق الكفر يعني الأكبر فلما حصرته في الجمع وعرف أنه لا مناص له إلا أن يجمع لأنه لو قال بالترجيح سقط من هيد التقعيد الذي هو يردده في دروسه لتلامذته وأن الأصل الجمع قبل الترجيح لأنه في الترجيح هدار لبعض النصوص وفي الجمع أخذ بها كلها فصار أمام الناس الآن محصور أن يقول بالجمع ومختفى جمعه بين قوله وكفر وقوله إذا جحد حكم الله فهو الكافر أن يتحف فاسق وقوله إذا ليس بالكفر تذبون إليه هالجمع هل هالقول ما في الصحيفة هي كفر يعني أصغر حتى يجهت فيكون أكبر واضح فلم ينطق بهذا كان يوم بغي غلي وصيح الجرم والأمر كما قلت والنارجع إلى هذا انتهى انت البحث لكنه تعالى وتكبر والله والنبي قال في الكبر بطر الحق بطر الحق وغمط الناس وغمص الناس اجدراؤهم فلم يقبل بل قال وقف وقفه ووهد هنا فقال جعلها المسألة بينه وبينه من عنده سؤال من الأخوان ليش ليش من أول ما قلت من عنده سؤال ليش هنا المحك عندما خصمت قلت من عنده سؤال تصادر العلم بهذه الطريقة السمجه من عنده سؤال فالمجلس أبني سيجيب له ولا سؤال هاش اسمه بهو يسمع شيء ما سمعه من قبل وصار يكرر عليها لكنه يقول من عنده سؤال لكم ضربتكم من عنده سؤال والمجلس شاهد رافضا يقول سؤالا أنقذوني ثم تبرع إنسان قال سؤال فتماديت الكلام أيضا وبينت وقلت ثم قولك إذا حلي الكفر بأل كما ذكرت في كلمة قبل قليل أليس ابن عباس يعني يقولون إذا قال النبي الكافر مثلا أو الكفر فيراد به الحقيقة الكفر الأكبر والله يقول الكافرون هذا في العمل نعم قال في الرجل الك نعم قال الكافرون إذا هو الكفر الأكبر ما دام حل الله الكفر باللف واللام العبود يدل على حقيقتها ابن عباس حل العمل بالألف واللام ولم يكن أكبر فقال من اتى حائضا فهو الكافر من اتى حائضا عفوا فهو الكفر ولم يكن أكبر وقالت امرأة لكني أكره الكفر في الإسلام فكيف نقول في الشخص إذا عمل ذلك العمل أنه كافر ولا حينئذ ما دام القرينة وجدت تصرف عن حقيقة الكفر وهي ابن عباس قرينة قال كفر دون كفر لو ما وجد كلام ابن عباس نبقى على الكفر كبر لكن وجد تفسيره وما خلفه أحد فلما ذكرت له هذا الكلام أيضا تابعت قال أنا قلت لك بينه وبينك واشتد صار يظهر الغضب أمام تلمذته ولكنه يبعث برساله قوموا عليه هذا والكل ساكت وساكن ثم لما رايت انه لا يرجع بشيء من الحق ولا يريد ان يستفيد ويرجع للحق ولعلها رسالة رساله يسر الله له سماعها لكن ابى فرجعت واباهل ان هذه المناظره حصلت ولو كذبها فما افسقه وما افجره وما أفجر من حوله من حضره ممن حضره لتعلم أنه لو كان يريد الحق رجع إليه لكن الهوى الذي يتجارة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بصاحبه كما يتجارة الكلب بصاحبه ما يدخل عرق ولا مفصل إلا دخله فتشبع بالهوى حتى لا حتى تجده لم يسمع الحق لأن هذه المسألة التي تويش الثناء عليه من أجلها فإذا أسقط فيها فمن الذي يبقى أمامه؟ من الذي يبقى أمامه؟ لا هذا من أعظم المسائل من أجلها صار علامة المحدث الآخرة ثم يسلب لقبا لقبا لو أعلن الرجوع كما سلب من ذلك العل... الشيخ نعم وين كنا نخطئه فيما فعل من نصيحة علنية للخادم الحرمين في نظره لكن نقول هو كان أصلا على طريقتهم في التهيج على عبد المحسن العبيكان قاضي ثم ذكر لي كيف كانت التوبة ورجوعه وكان يحضر ربما درسه نحو ثلاثة ألاف ونهو ألفين واليوم مشهود يوم يدرس العبيكان ويسمونه العز بن عبد السلام أو كما كانوا يلقبونه ثم لما جاء في درس سمع من أهل الحديث النصوص في ولاة الأمر وأنه من رأى من أميره شيئا فليصبر رأى أنه على منهج خطأ وأنه ينبغي أن يسلم نصيح للسلطان. جاء في درس من الدروس هو أعلى المنهج السلف يظن أنه يعني سيكبر في نظر هؤلاء الذين جيش الحضور عندهم من أهل التحافيظ وأهل المراكز نعم الذين على هالمنهج والأهل التحفيظ فيهم بعضهم وبعضهم وإذا به ينفض عن مجلسه فيتقال للحضور يوما بعد يوم إلى أن يصبح قليل وصدق سفيان إذا رأيت العالم كثير الأصحاب فعلم يعني أنه مخلط أو كما قال، يرضي هذا، يرضي هذا، يرضي هذا. أما إذا رأيته ينكر على هذا البدعة أجمع، فسيكون قليل أصحاب. إذا هذه القصة جرتنا إلى أن الجيل عندما يترك أهل العلم ويذهب إلى أهل الرأي المخالفون للسلف فإن هذا من أعظم الوسائل للضلال. والحجب عن العلم فحينئذ ينبغي لطالب العلم أن يختار المعلم في الأصل من أثنى عليه أهل العلم واستفاد خبره بالدعوة للسنة وإنكار البدع والشرك فحينئذ يكون أهل لن يطلب عنده العلم ويستفاد منه ولا يطلب العلم خاصة عند انتشار البدعة عن مجهول كما قال ابن عباس كنا إذا حدثنا عن النبي حدثنا إنسانا ابتردته بصارنا. لما ركب الناس صعب الذلول والبدع يعني ظهرت فيه متفشل كذب على رسول الله صرنا نقول سموا رجالكم وما اشبه هذا العصر وما احوجه لقولنا سموا رجالكم في هذا العصر اكثر من عصر عبد الله بن عباس الذي لم تكن فيه البدع بهذه الكثره التي نعيشها في زماننا فنحن احوج ان نقول سموا رجالكم من اثنى عليه اهل العلم وعرف بالعلم والرجوع للسلف وكان مستقيما في دينه أخذنا عنه وإلا تركناه والمجهول نحتاط منه حتى يظهر خبره وينتشر علمه الموافق للسلف فيبدأ طالب العلم حينئذ بعد أن يختار المعلم بالمختصرات ولا يهجم على المطولات وليسلق طريقته الحديث المتقدمين يحرص على طلب علم الحديث فإن شيخنا بن باز فاق أصحابه من العلماء والعلامة الباني فاق أصحابه من الفقهاء والعلماء بكثرة سماع الحديث وكتابه وكتابته وتحفظه فكنا نجلس عند شيخنا بن باز في الطائف فنسمع تارة يقرأ عليه مسلم تارة يقرأ عليه الدارمي تارة يقرأ عليه البخاري فالحزبيون كانوا ينكرون على تباعم حضورهم عند الشيخ بن باز. كان بعض التائبين ممن يدرس عندي في المكتبة بالطائف كان يقول لي جاؤون الحزبيون فقالوا لا تحضر دروس الشيخ. ليش خالفه مسألة اللي خاف فيها العلوان التكفير وخروج على حكام. يبي يهدرون العلم اللي عند الشيخ بن باز في الوضوء والطهارة والأمور كلها والمسائل كثيرة هذه من أجل إن يخالفهم في المسألة. لا تحضرون عند الشيخ. ليش؟ هل العلم صعب لدراسة بخاري دارميلا غيرة؟ قال لي الشخص التائب هذا وكان يمشي معهم أو أو ظن نعم أو جاء وأثروا عليه وكان يتردد على الشيخ ابن باز ويحضر دروسه قال فاشتكينا للشيخ ابن باز هنا يا شيخ طلبه أو أناس ينهون عن الحضور عندك يقولون العلم الطريق اللي تدرسها مين بصحيحه يعني بخاري دارمي إلى آخره صعب الكتب هذه طوال متى تنتهي منها قطع طريق خبثاء سبحان الله طعونا الطريق دعوا الناس يستفيدون ولو حديث واحد وش الليش فيها كبث سبحان الله قال الشيخ بن باز الله يرحمه واغفر له كما حدثني الذي ال ال ال كان يحضرون عندي وفي المكتبة في طائف فقال كلمة واحدة اعذروا واستفيدوا تركوهم يعني تركوهم عنكم يعني هنا قط كما قال ابن القيم قطع طريق والله قطع طريق يا عبادة الله لا يفتنوكم عن أهل الحديث يريدون تجيش الناس على مذهب مرة، فإذا اختار المعلم، ثم أبدأ بالمختصرات، وعليك بالحديث، كما نصح الشيخ الأعلام بن باز، رحمه الله، فقال: أدم النظر في كتب الحديث، البخاري، مسلم، وداود، لو استطعت الطبراني الحاكم، كل الكتب المسندة، مع ضبطها بالفقه وقواعد الأصول واللغة لا شك، وأبدأ بالمختصرات كعمدة الأحكام، في الأحكام، وفي العقيدة التوحيد. في الصفات العقيدة الوسطية وفي مجمل اعتقاد السلف كلمات الاعتقاد والطحاوية اصعد فإن العلم يقول الزهري من من رام العلم جملة ذهب عنه جملة يذهب المطولات المغني يريد أن يقرأ غلط يا أخي ولا بأس بالحضور عند معلم يعطي كل الذي حق حقه يكون في درسه يبدأ بالمختصر ويقول الحكم الراجح كذا فتفهم فتفهمن ويحضر عنده المتوسط من طلبة العلم ويذكر له وجه الخلاف والراجع كذا لا بأس كطريقة الشيخ العلام من في التدريس طيب